بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة دصلا نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعان من لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنت عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأقواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أ ينظرون إلى الإبل كيف خلق وإلى السماء يُفَرُّعًا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عليهم إلا مَنْ تولى وكفر And Allah is the greatest punishment of the Lord. Indeed, we